يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولا شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئكهم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جنة عدن تجري من تحت